بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات و ا ل أ ر ض جاعل ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا أ و ل ي اجنحه م ث م ا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إ ن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من ر ح م ة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أ ي ه ا الناس اذكروا ن ع م ة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء و ا ل أ ر ض لا إله إلا رسل فأنا وإن هو تغفكون يكذبوك فقد كذبت موسوعه ن قبلك إ ل الله ترجع الأمور ل ى يا أيها ا ا ترجع ن إن د ا ل ل حق فلا ف ل ا تغرنكم ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا و ل ا ي غ ر ن ك م ب ا ل ل ه ا ل غ ر و ر إن ا ل ش ي ط ا ن ل ا م ي ه واتخذوه عدوا إ ن م ا يدعو حزبه ليكونوا من أ ص ح ا ب ا ل س ع ي ر الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم م غ ف ر ة و أ ج ر كبير افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء فإن الله يضل م ن يشاء و ي ه د ي ي من ش ا ء ف ل ا تذهب ن ف س ك ع ل ي ه م ح س ر ا ت إن ا ل ل ه ع ل ي م ب م الاسلاميه يصنعون و ا ل ه ل ذ ي أ ر ل إلى بلد ر فتثير ي ا سحابا فسقناه ح ت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد ا ل ع ز ة فلله ا ل ع ز ة جميعا إ ل ي ه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ف ا ر ث م من نطفة ثم جعلكم نطفة أ ز و ا ج ا و م ا ت ح م ل م ن أنثى و ل ا تضع إ ل ا ب ع ل م ه و م ا يعمر ع من م ل ا و ل ا م ي ه موسوعه النابلسي يستوي للعلوم أجاج الاسلاميه ت ر و اسماء الله ف ك ف ي م و ا خ ر ل ت ح س و ا موسوعه ن فضله لتبتغوا من ل ل ا ر ويونج ا ل ن ه ا ر في ا ل ل ل ي و س خ ر والخمر الشمس كل ي ج ر ي للعلوم أ ج مسمى الاسلاميه ل له ه ربكم ل ك ذلكم ل ل ه ر ب ك له الملك ل ا و ذ ن ت د ع و م ن د و ن ه م ا ي م ل ك و ن من ق ط م ي ر إن ت د ع و ه م ل ا ي و م الاسلاميه اسماء ا ل ل ي ا م بشرككم ة يكفرون و ل ا ي ن ب خبير ك مثل يا أيها الناس أ ن ت م الفقراء إلى الله إلى و ا ل ل ه هو ا ل غ ن ي ا ل ح م ي يشأ ي د إن ذ ه ب ك م ويأتي ب خ ل ق ج د ي د وما ذ للعلوم ك ع ى الله ب ز ز ي و ا تزر ا ز وزر ر أخرى ة وإن تدعو ل ه ا ل ا ي ح م ل منه ا م ي ه إ ن موسوعه النابلسي ذ ي يخشون ه للعلوم الاسلاميه ة و ن ت ز ك اسماء ي ت ز ى ل ن ف ل ه الحسنى الغني ر و م ا ي س ت و الاصل أ ع م ى و ل ب ي ر و الجزء ا الثاني ت و ل و ولا الظل ولا الحرور وما يستوي ا ل أ ح ي ا ء ولا ا ل أ م و ا ت إ ن الله يسمع من يشاء وما أ ن ت بمسمع من في القبور إ ن أ ن ت إ ل ا نذير إ ن ا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا و إ ن من أ م ة إ ل ا خلا فيها نذير و إ ن يكذبوك فقد كذب الذين منكم قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أ خ ذ ت الذين كفروا فكيف كان نكير أ ل م تر أ ن الله أ ن ز ل من السماء ماء ف أ خ ر ج ن ا به ثمرات مختلفا أ ل و ا ن ه ا ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف أ ل و ا ن ه ا وغرابيب س و د ومن الناس والدواب و ا ل أ ن ع ا م مختلف أ ل و ا ن ه كذلك إنما م ا الله يخشى من ع ب ا د ه ا ل ع ل م ا ء إ ن ا ل ل ه ع ز ي ز غفور إن ا ل ذ ي ي ن ت ل و ن كتاب ا ل ل ه و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و أ ن ف ق و ا وأنفقوا م م ا ر ز ق ن ا ه م س م ا و ع ء الله ة يرجون ن تبور ي ي و ف م أجورهم ويزيدهم من ف ض ل ه إ ن غفور شكور الذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بِعِبَادِهِ لخبير بصير ثم اورثنا الكتاب الذي ن اصطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ, ظالم لنفسه, فمنهم ظالم لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مقتصد وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ مُقْتَصِدٌ س ا ب ق بالخيرات ب إ ذ ن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدني يدخلونها, عدن يدخلونها يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أ ذ ه ب عنا الحزن إ ن ربنا لغفور شكور الذي أ ح ل ن ا دار ا ل م ق ا م ة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها, وهم يصطرخون فيها ربنا أ خ ر ج ن ا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أ و ل م ن ع م ل ك م ما يتذكر فيه من تذكر وجاء ل ف ض و ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي ر إ ن الله عالم غيب السماوات و ا ل أ ر ض إ ن ه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في ا ل أ ر ض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إ ل ا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إ ل ا خسارا قل أ ر أ ي ت م شركاء اسماء ل الله خلقوا الأرض لهم ل ذ ماذا ي أروني ن تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم ا شرك في الله ت آتيناهم كتابا أم آتيناهم كتابا فهم ع ى بينة ب منه بل إن يعد الظالمون الحسنى ا غرورا إن الله إن ي ك ا ا ل س م و وَالْأَرْضَ أَنْ ت موسوعه ل النابلسي مِنْ أَحَدٍ من بعده إنه كَانَ م ا للعلوم ا أ الاسلاميه أ م مِنْ إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إ ل ا نفورا استكبارا في ا ل أ ر ض ومكر السيئ ولا يحيق المكر ا ل س ي ء إ ل ا ب أ ه ل ه فهل ينظرون إ ل ا س ن ة ا ل أ و ل ي ن فلن تجد ل س ن ة الله تبديلا ولن تجد ل س ن ة الله تحويلا أ و ل م يسيروا في ا ل أ ر ض فينظرون كيف ك ا ن عاقبة الذين م ن قبلهم و ك ا ن منهم كان من و قوة وما ا الله أشد ش ليعجزه ي ء في الله س م ا ا و و ت ا الأرض في إ ن ك ا ن ع ل ي قديرا يؤاخذ م ا الله ا ولو ل ن ا س بما كسبوا ما م ظهرها ترك على ن د ا ى Chabbah. <tries> ولو ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من د ا ب ة ولكن يؤخرهم إ ل ى أ ج ل مسمى ف إ ذ ا جاء أ ج ل ه م ف إ ن الله كان بعباده بصيرا